بسم الله الرحمن الرحيم جامع ابن القيم بمحافظة جدة حي الروابي يقدم لكم هذه المادة هذه النكهة مطلوبة في حياتنا العادية في تعاملنا مع الناس في أمور معاشنا وأكلنا وشربنا وتعطرنا لكن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 خالا قلقكم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم الموده ورحمه ان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 والتي حملتها في جهازي ولم يصعفني الوقت لكتابتها يذكرها السلف عن أبي عثمان النيسابوري رحمه الله قد ذكرها ابن في صيد الخاطر يقول لما سئل ما أرجى عمل عندك يعني ما هو العمل الذي تؤمل من الله ليثيبك عليه ثوابا عظيمة استمع لما قال أبو عثمان قال كنت في صبوتي يعني أيام شبابي يجتهد أهلي لأتزوج فآبى عليهم يقول لعني ما أبغى أتزوج الحين فجاءتني امرأة يبدو أنه عنده محل أو دكان فقالت يا أبا عثمان إني قد هويتك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 بينكم إذن هو أمر تفاعلي من الطرفين الزوج ود زوجته وهي توده أمر تفاعلي تبادلي المودة لين وبساطة وتواضع وصفاء ورقة وأخذ وعطاء الرحمة تسامح ومغفرة وسعة صدر تفهم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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً هذا, هذا هؤلاء صفوة الخلق الأنبياء طيب ناتي الآن يا اخوان الى الشق الثاني من المحاضره ابو خالد لعلك تعلمني اذا جل الموقف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 خروف من امرأة عجوز عندها حوش كان له واحد فلانة عندها حوش ما شاء الله خرفان طيبة راح طرق الباب كان بيت شعبي ردت عليه هذه العجوز فقال لها احد الاخوة دلني على بيت العجوز اللي تبيع خرفان قالت يالها روح زعلت من الكلمة لي قال أنا أسأل عن بيت العجوز وهي اللي ردت عليه قالت فرجع إلى صاحبه قال ها باعتك قال لا والله رفضت بيعني بل طردتني قال ماذا قلت لها قال قلت لها أنا أسأل عن بيت العجوز هذا هو قال الله يهديك جبت العيد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 قال والله أنا أسأل يقولون فيه امرأة تبيع خرفان قالت نعم أجي حين أفتح لك الحوش واختار لك اللي تبغى سبحان الله باللطف نال ما أراد فتغزل الرجل في زوجته يعني لها الكثير وأنه لازال يحبها وأنها لا صغيرة عندما تقول لها أنت من أجمل النساء لا تكتمل دنياي إلا بك إن النساء خلقنا لنا وكلنا يستهي شم الرياحين فلو تفلت في البحر والبحر مالح لاصبح البحر من ريقها عذبه اللي حتى لا أتدقق علي قد يكون في بعض المبالغة قامت تضللني من الشمس نفسي قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس اكتب الببيات هذه يا الله اكتبها اليوم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 يا بعضهم ترى ما يبغي يسجل بس أنا عارب نيسجل بالجوال وبعدين أنا ما فيها شي أنا أبواكم تسجلون الآن بعض الناس تقول لها أنت تحب زوجتك قال وعبه يا شيخ لا تحرجني ماذا السؤال هذا طيب فيها عيبة إذا قلتها حب زوجتي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 ارسل لها وانا شيبه وانا ارسل لها احبك قال لنا اعطيكم شهادات الدوره هذه لكل واحد يرسل الحين الله خلاص كل واحدا من حضور الدوره رساله احبك الى زوجته شوي الا جوالاتهم ترن جت الردود من الحريم الحين واحده تقول لها سلامات يعني مستغربه هذا الشيء والثانيه تقول اكيد جوالك انسرق لا غير متعوده على ذلك واحد من اخوه يقول اذا اردت ان اقول لها احبك تجيني قصه هنا ما تبغى تطلع الكلمه لا يا اخي أذكر أن أحد الأقالب ذكر لي قصة زوجة تشتكي من زوجها أنه بارد في مشاعره فقالت لها أختها طيب أنت ابدأ بالكلمات الغزلية مع زوجك حبيبي عيوني من هذه الكلمات فدخلت عليه وهو يتصفح الجريدة في المجلس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 بين حين وآخة بين زوجاتنا والله الحمد لله أني تزوجتك الحمد لله أن ما أحد سبقك سبقني قبلك كم أنا سعيد أنك زوجتي وهي نفس الشيء والله إن هذه الكلمات تفعل الأعاجيب في المودة الزوجية كذلك إذا سافرت مثلاً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 يصير الهديه ما طعم لكن جالاكسي ايفون 4s هذا الحين طاحوا فيه الان في كلها واقع عظيم بعدين اذا اردت ان تقدم الهديه مو تاخذ مثلا الجوال تقول خذ يا مرى الله العظيم ان اتخسرت شيء الله بس اخي بس الهدية لها أسلوب في التقديم حتى تكون مؤثرة كيف مثلا تغلفها في محلات تغلف هدايا ما بتجيب لها الهدية في كيس دقيق الله يزاك خير بعضهم ما يعرف شاب واحد معطي زوجته هدية في كيس حق مطبق ريحة رح اذهب غلف الهدية ضع عليها وردة عطرها اكتب عليها بعض العبارات المتيسرة لك استفد من العبارات التي قلتها لك اليوم اللي سجلتها بجوالك وغشيتها مني بس عدل تقول هذه قالها لي فلان ناس خلها كأنك أنت اللي مألفها ثم إذا أردت أن تقدمها تضعها في مكان يكون مفاجأة لها مثلاً تضع هذا الجوال المغلف على التسريحة تقول لها الله يعافيك أنا أطلع وأحتاج المشطر لعند التسريحة عشان هي تروح تكتشف الهدية تضعها فق الدولاب تقول والله كأن الدولاب رأيتهم اتسخا الله يهديك بس لو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 مثلا كبك ثم أن تشكرها على هذا تقول والله كبك صراحة رهيب والله زملائي تنقل ثناء الناس على هديتها زملائي في العمل قالوا لي من وين جبت للكبك هذا هذا مما يزيد المودة بين الزوجين كذلك يا أخوان ساعدها بعضا ليساعد بعضكم بعضا على أمور الحياة لا تجعل هم البيت عليها كل شيء عليها كل شيء عليها كل شيء عليها هذا غلط هي التي تطبخ وتنفخ تكنس تت تنظف الأولاد تذاكر لهم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 كان في بيته يكون في مهنه اهله كذلك يا اخوان يعني رايتها مره تعبانه تقوم تصلح العشاء عنها بس عاد تخرب تجيب العيد الله يجزيك خير صلح ما تجيده يعني بيض مقلي مثلا سهله ادخل المطبخ يا اخي باللطف يعني بعض الحالين مثلا أنت قد تقول لزوجها فكني مشترك لا تخرب علي لا تلمس شيء اطلع اطلع بس اطلع, اطلع لا فتحطمه إذا أراد أن يساعدها في المطبخ مثلا ويقول هذا جزائي ستين دهية في فيرد عليها بقوة قد تنشأ مشكلة من حيث أرادوا زيادة المودة بينهم وهنا يأتي دور الزوج في احتواء الأمر ولطافة القول وأنه يريد أن يساعدها يقول أن خلاص أنا ما أسوي شيء أنت توجهيني أنت أستاذي ماذا أفعل حتى أساعدك الزوجة تعبانة مثلا يا أخي جيب أكل مرة أنا ما أشجع الأكل من برة لكن في حالات المرأة مريضة والله إني أعرف من الناس ملأ الل... ما يقدر تعبانه مريضة في نفاس في... الله يكرمكم خلاص الطبخ الطبخ لازم تطبخين مثلا في حال السفر سافرت إنته إياها ما بجب معك القدور الله يجزاك خير في... مع الشنطة خلاص عطها إجازة يا أخي شوي كذلك يا أخوان من وسائل المودة أنصتها لبعض إذا تحدثت الزوجة تحدث الزوج كل واحد يستمع الآخر ولا تقاطعها ولا تقاطعك يعني بعض الناس يغيبوا عنه أدب الحديث يعني زوجتها تتكلم مثلا عندها قصة ونتعارف القصة هذه قديمة يا أخي لا تحطمها خالها تقولها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 لنعيش بمشاعرنا بعواطفنا بحواسنا بإنصاتنا لغيرنا ومن باب أولى زوجاتنا فهذه من قواعد المودة الزوجية كذلك إذا قالت زوجتك مثلا أنا عندي هواية الخياطة مثلا شجعها قل أنا أجيب لك مكينة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 تعذب الأطفال معكم بعد المغرب على جلسة هادئة أنت وإياها أحضر معكم قهوة كبتشينو واشربوا مع بعض روقوا وكل يقول للآخر ما في خاطره خصوصا إذا كان شيئا عظيما يعني الزوجة أخطأت على زوجها خطأ كبير أو العكس لكن مو أي خطأ تعالي وأن القهوة هي ولد تبدأ تشرح فيها أنت فعلتي وأنت فعلتي وأنت فعلتي وأنا ذكرت بعض الأخوان هداه الله كان كلما أخطأت عليه زوجته خطأا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 سبحان الله ينعكس هذا حتى في حياته بعدين مع زوجته في تعامله مع الآخرين لأنه رأى ذلك واقعاً عملياً أمامه كذلك التغيير الروتين سافر معها أحياناً إذا أردت أن يخلو لك الجو كلم والدتك والدتها نخلي عندكم الأطفال الله خير يوم يومين تعيدون ذكر شيء من ماضيكم وذكرياتكم ما رأيك في البازلة يا حبيبي هذه قصة امرأة ارادت ان تفاجئ زوجها بطبق يشتهيه كان يحب يحب البازلة باللحم المشوي خلقنا نجوعكم شوي ف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 اللي يسمونها بعضهم صباحية لبست هذا الفستان ثم هيّت إحدى غرف المنزل فعطّرتها ووضعت فيها بعض الورود وبعض الشموع حتى تخلي الجو إيش آه كما قلتم رومانسي رومانسي مقول للرومانسية المطعم لما جاء الزوج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 هذا لا سأل عندك يا الله يعني ما رميتيه قالت وش رايك في الورود والشموع قال يا الله لك الحمد على نعمة العقل اللهم يعطينا كهربا ونور وش مخلينا نجلس فضلا خرجت المرأة خرجت المرأة وهي تدفن في صدرها حزنا عميقا ذهبت إلى غرفتها وقالت ماذا قالت شرها على اللي صلح لك شيء مرة فعلا هذا لسان حالها شجعها كذلك بالعكس الزوجة إذا أحضر لك زوجك طلباتك المقاضي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 بس مثل صاحبنا حق الرومانسيه عاد مشكله عاد بسم الله الرحمن الرحيم إنك عندما تحضر لزوجتك ما تحب من المقاضي أو غير ذلك احتسب العجر النفق واجب على الزوجة إخوانه إلا لا واجبة حتى لو كانت زوجته غنية بعضهم يقول له خلاص هذه مدرسة تصرف على نفسها لا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 فهذا يجعلك تنفق على أهل بيتك وأنت مأجور على ذلك مع أنك تؤدي شيئا واجبا عليك لأن عندك نية طيبة أبشر بالخير وأبشر بالأجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أنفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها ما معنى يحتسبها؟ يحتسبها عند الله كان له بها صدقة الله أكبر أروح. أجيب لهم لحم مشوي خلنا نرجع للحم مشوي بعد الصلاة أجيب لهم فول من القرموشي أجيب لهم شيء يحبونه وأعطيه وأنا أحتسب الأجر من الله ليه أجر لك أجر أعجبني أحد الإخوان وضع في محفظة نقوده عندما يريد أن يفتح محفظة نقوده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 الله يعافيك ونت جاي المسجد بعد العشاء جب معك تميس آه. كل يوم هي كل يوم ايش فيها او رجل اخر قال لما احضر اكلا لأولاده وزوجته قال كله جعله ما ينزل استخر الله خرب اجره بدل ما تقول بالعافية حتى قال بلهجة عمية جعلها ما يحدر حدر باللهجة الكويتية يعني جعلها ما يهضم ولا يطلع يعني ولا قال أولوك جب جب معك وكاس اليوم حطينا دعايات كثيرة المطاعم كثيرة قال يا أخي من أربع شهور جايب من أربع شهور من أربع شهور جاي بكيس الله جعلك ما تكون رز الله يزاك. هالرز وجبة شعبية محبوبة وقد يذكر مدة أطول من ذلك يعني مثل أحد الأخوة طلب منها أولاده حبر للطابعة طابعة في البيت خلص الحبر يا أخي ما لي إلى سنتين جاي بحبر يا أخي ما شاء الله عليك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 قم باستياده ثم اذبحه أمامها حتى تعرف أنك شديد سبحان الله ماذا ذنب البس نصائح سخيفة نصائح قد والله تدمر الحياة الزوجية شخص آخر لما خرج بزوجته من صالة العرس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 المرأة واش تقول ايه ايه ايه قلت لا لا, لا ما, ما ابقى شيء والله جاب نفر بروست نفر لا حالة قتل لا. هذه حقيقة علامة ومؤشر على أن الرجل بخيل فلما أحضره إلى البيت قام بأكله وفصفصة عظامه وهي تنظر إليه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 هاته معك يا اخي ضايق صدري. قال عندي شرط. قالت نعم. قال ما تتكلمين كلمة وحدة. بر يا اخوان ما هو حتى يعني. بر كم ساعة. قالت موافقة. طول الطريق عزع. جالسين. ساكتهي لان اشترط عليها انها ما تتكلم.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 لا تستكبر أيها الزوج إذا أخطأت على زوجتك أن تعتذر بعضهم يقول أنا رجال نعم نقلنا أنت حرمة أنت رجال ومن الرجولة الحق أنك تعتذر إذا أخطأت ما فيها عيب يا أخي فهذا مما يزيدك يزيدك وزنا عند الله من تواضع لله رفعه النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى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 يعني مو غلطان يعني, يعني غلط... إذا كنت غلطان انا اسف او يقول لي اخي انا اسف رضيت ولا الجدران كثرها خرب الدعوه الاعتذار له فن بعضهم يقول انا اسف وهو بصوت غاضب انا اسف ليس هذا اعتذارا بل زدت الطينه بله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 يروح يعاشرها عشان يصير الغسل عليه واجب يروح يستحم يا أخي يستحم قبل المعاشرة أعوذ بالله من تخسر شيء أنا يا أخوان ترى بيرتفع ضغطي اليوم بس. إني لأتزين لها كما تتزين لي يقول ابن عباس رضى الله عنهما دخل عليه رجل ورأى ابن عباس وهو يسرح شعره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 قالوا طيب فلما خرجت المرأة وأراد الرجل أن يخرج معها ناداه الشيخ تعال يا أخي أنا عرفت السبب جوي. قال لي وش السبب يعني قال لي يا أخي عليك بالماء والصابون والعطر يا أخي بريال يا أخي موية وصابون يا أخي وش يضرك أحاوله ولا قتل الله عليك بالماء والصابون والطيب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 الرجال ذا على خير استحم واحد يا اخوان صدقون ما يستحم في الشهر الا مره مره واحده بل قرات في احد الصحف ان احد الجيران في امريكا رفع دعوه على جاره لانه لم يستحم يقول تجيني ريحته في الشقه لا العلي العظيم ف قبثت الشرطة على الرجل وألزمته بالاستحمام أخي فواحد يقول لواحد أنت كم لك تستحم في الشهر قال أنا أستحم في الشهر مرة وحده قال والله اسمكه والله اسمكه والله اسمكه يعني ما شاء الله عليه يعني كثير كذلك يا إخوان عندما الزوجة تصنع شيئا من الطعام أنت عزمت أصحابك على العشاء والزوجة أصلحت الأكل وامتدحوا الأكل أو قل لها هذا المديح بالتفصيل قل والله زملائي صراحة أعجبوا بهذا الطبق وأعجبوا بهذا الأكل والله يزاك خير الله جعل يديك محرمة على النار الله يبارك لي فيك والله يخليك لي ما يضرك يا أخي كلمة طيبة صدقة يا أخي كدارك اخوان من وسائل الموده الزوجيه ان اتعبد لله معها نعيش حياه الموده والمحبه والموده بيننا كيف لماذا لا اقفز زوجتي بعد الفجر قبل الفجر واصلي معها لو ركعه لماذا لا اصوم معها مثلا يوم الخميس ما عندي عمل ايش رايكم نصوم الخميس مع بعض والله يا اخوان لها طعم في محاضرة مثل هذه المحاضرة أو غيرها. في محاضرة يش رايك نحضرها في مكان مخصص للنساء أنا قرأت الإعلان يوم الجمعة تقول لها لا تنسين سورة الكهف وهي كذلك وهكذا يكون البيت مملوء بالخير والطاعة ومن وسائل المودة ثلاث دقائق بس إخوان أخذتم مرة وحدة لأن ما بقي إلا قليل أن أكون وفيا لها وهي كذلك يذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أن امرأة توفيت وكان زوجها يحبها حبا عظيما فأراد أن يهديها ختمة من القرآن طبعا إهداء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 جزاك الله خير وصلت جزاك الله خير وصلت فالشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ رحمه الله يقول فانظر إلى سرعة وصول الثواب شوفوا سبحان الله العظيم إلى سرعة وصول الثواب الرجل ختم ونام شاف الرؤية وإذا هي تبشره في المنام أنها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 الله يجزاكم خير ويرحم والديكم ويثيبكم على حضوركم وأعتذر عن الإطالة والتأخير ويجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم بجامع ابن القيم بمحافظة جدة حي الروابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته